وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع الثامن جوري هجتم تجوريكاني علوم حديث المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطعين مقطوع بريتيا لو مثلا موقوفيك موقوفك لذلك تابعين يعني قولي تابعين يعني فعلي تابعين وهل ليش حكما في فيها داع لي مقطوع جوازا لا منقطع شنك هنديكس لعلماء تيكالي أكان مقطوع منقطع وهو غير منقطع كابو مقطوع وقبن صلاح ويقال في جمعه المقاطع مفاعل ومفاعلش جمعك ريت مقاطع مقاطع مقاطع وقل شون الله مساند مسانيد مساند مسانيد مفاعل مفاعل وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول لعبارته شافعي دهاتوى ده رحمة خير بي وهلوها الطبراني يعني المقطوع بكارعي ننبو منقطع الاسناد يعني حديث المنقطع بي على المقطوع شون من باب اللغة يعني قطعة عن الاتصال هي منقطعة وشبلي منقطع منفعل شبلي مقطوع مفعول شو مقطوع للاتصال بيه كابو مراعاتي جانب اللغة يعني كده هركنك لحقيقي عرفيا إنسان نشتهوسر اللغة باش شو كا اللغة تعريف اخص كان ابن عام ابن عم اوقات كملق مدلولات عرفي تكلف لقوا هند مدلولات شيء مدلولات لغويه الاسم مقطوع اكرين للغه حد معنى شيء بذات منقطع بذات شو كاش تك منقطع من باب اللغه رملا الاصطلاح ذا لصفاتيه لصفات مثنى سمرفوع مرفوع صفات مثنى موقوف صفات مثنى مقطوع صفات مثنى بجم منقطع صفات السنده ويوشتي جوازه دو مصطلح جوازه لا حقيقه عرفيه لا كده وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الاسنادي غير الموصول وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على قول الصحابي ابن الصلاح رحمته الله لس القول الصحابي لم يبحث مقطوع قصي كذا كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل يعني من جنس الموقوف كنا نفعل أو نقول كذا بشرط إضافينك يقولي زمان في غمرة صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف وإن اضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي ذكر الإسماعلي إنه من قبيل الموقوف أقل إضافة شيء بكيب ولاي زماني في غنبر صلى الله عليه وسلم وحكم الحاكم النيسابوري برفعه كاو أقل إضافة نكرب ولاي زماني في غنبر صلى الله عليه وسلم متذكنا نفعل يعني المتبادل إلى الذهن بس لست الصحابة من غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة يعني موقوف يكي مجرد أنك موقوف له حكم المرفوع طالما قد إضافة كذب الزماني في أغنبار صلى الله عليه وسلم أو مرفوع وحكم, وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح كابو اجد موقوف يذهب مضاهب الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم او بام موقوفه قولي صحبيه فعلي صحابية لكن في حكم المرفوع اما اجد موقوف بيت اضافه ربي ولا زماني في غمبر صلى الله عليه وسلم. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوض. أما نشك مرق الفاظ هنا كنا لا نرى بأسا بكذا دعا ما بس في زمان في غنب الإخوة صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبل مرفوع يعني حكم مرفوعها وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا كذا شكا أعمر في شيء في غنبريفايا صلى الله عليه وسلم يا في غنبريفايا صلى الله عليه وسلم مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي واروح حافظ لنكدر من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية كابو أجل صحابتي أمرنا بكذا أو نرينا بكذا؟ قول جمور أو حكم رفعها برامهان ديق مخالفين كده أبو بكر الإسماعيلي يعني أبو الحسن الكرخي هروها وكذا الكلام على قوله من السنة كذا من السنة كذا وقول انس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتراء الإقامة أمش هالحكم شيء حكم رفعها شوف كاودث من السنة كذا يعني من سنة النبي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمش خلافة جاه طبعا شوف كسنة في عباد خامنها هي صلى الله عليه وسلم والسنة الخلفاء الراشدين هي طبعا كاتك إطلاق كت وكتابة كتابتك أجر السنة يعني طبقكات طبقيك متقدم بو مثلا صحابوتي من السنة حتما ما بس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك قول شائعيك أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع يعني صحابي كانت تفسير القرآن أكاد تفسير كان حكم مرفوعيها ليس على إطلاقه. بمتلقينية. ويا فاء الله فإن ذلك ذلك شيء سبب نزول أو نحو ذلك. يعني إشتكوك سبب نزول. أين بمتلقي تفسير الصحابة مطلقا حكمي حكم رفيعها باشتيوانية. شو الصحابة. جالي واهي خوان اجتهادك فهمي خوان آياتك أبينا بن منا دلالي عمومي تايا چن مثالك باسك چن مثالك باسك وكو جوني استا جابري كري عبد الله ايش اقلم مثالكان طاغوت عليه كهان تتنزل عليهم الشياطين عمار عليه الشيطان وهلوهاد شاندين تفسير ادوازي توا هالي شي كان قولي شي هيا وناشكره هل مرفوع به ناكره مرفوع به اجتهادي خوانا فهمي خوانا لتفسير كدين قرآن بلا مقا سبب نزوله او حكم رفعيه قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع فانما ذلك فيما كان سبب نزول او نحو ذلك لا حاشكا أحمد محمد شاكر أما إذ بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع كتفسير الصحابة حكم مرفوعها اهم اطلاقه وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك أمدو برقية برقية كم تفسير الصحابة برقية صحابي أقر شتيشي واذ مجالي اجتهاد النبو علي فإنه إطلاق غير جيد طبعاً امام بس حافظ بن حجر لبرقيد وما شنك حافظ بن حجر لنزه أقر صحابي شتيشي واذ مما لا مجال فيه للرأي أو حكم شيء وبشطيك إسرائيليات رواية مكثرنا نبي الإسرائيلية الله يحب من رفيه أتواني لبناي بنسى خلافا للحافظ بن في النكت برملكام برقي وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع أحمد محمد شاكر على شيء فإنه إطلاق غير جيد لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآني في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل يعني فتوايا ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه بويان دعوة مجال اشتياقية تانية تحريري موضوعي بجوانينك دو شه حمد شاكر أقدّختي بدن وأفتو في ما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال الرأي فيه. أما بو بحسي يكم كفتاوى وتفسير قرآن وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا أليه كالصحابة عندك صحابة حوالي أمتكاني بيشين بو بويمر و بو اما أما بحكمتي بحكم مرفوح حساب ناكري لأن كثيرا منهم رضي الله عنه كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشا وكلا بلام الله كالله الصحابة أقرشتيك الروايات كد مما لا مجال فيه للرأي هذا شي بإسرائيلياتيش رواياتنا أقرشتيك أقرشتيك قيد اسرائيلياتي هنا رملا يا كمدى وينوت وتيو أن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للراي مرفوع حكما كذلك فانه اطلاق غير جيد أقرشت بو إطلاق به باله. بلام أجر كسكا، كسكا لإسرائيليات يجري وعدنا. إسرائيليات نبي. معروف نبي ويكو يروي عن ال... يروي الإسرائيليات. ولا لموضوعي كشخص أكاد كبس بسي بهجة، بس بسي جهنم، بس بسي بس بس بس الثواب بس العقاب ثوابه لابد لموخ فينه. كبكس الإيقاف أم كتابة إطلاع أم كتابة السر أم أمثاله؟ يا أو يا موروثات إسرائيليات بسلوكان إسرائيليات ينكسب بأني يده. كأود إحتماله. ين أبي إسرائيليات بأوقية إسرائيليات ذنوا. ين بموقفة في غمرة صلى الله عليه وسلم أو قفه على هذا الثوب يعني على هذا الإيقاف. بوياق الصحابي. بوه مشهورنا بك يروي الاس الاسرائيلية ولا مسائل مسائل غيب شخصية أو كدهشة حبي مرفوعية بيت تحدي يا أحمد محمد شاكر هل هيش عن درقتي قيد كان حافظ بن حجري درقتي نهت شو حافظ لا لنوزا ولا نكتيش ب إطلاقي مش سنعله بتعبد لنوزا قيد اسرائيليات دانها أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديثة أو ينميه أو يبلغ به أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقد صحابيك أقد كثير راويك لصحابيك وروايتك لدوي الصحابيك أبل يرفع الحديثة يرفع الحديث دعينا لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أما حكم قولي هيا حكم قولي هيا يعني مرفوعي حقيقي حسابك ليه يان حكم مرفوعي هيا أنبا جاري واهيا علي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله جاري واهيا عن أبي هريرة رضي الله عنه روايه مرفوعا مرفوعا روايه ينميه يبلغ به او شراحته مجموعه اصلاحات معنى اما ان الحكم مرفوع عفوا اما انه مرفوع ان الحكم مرفوع معنا مرفوعا معنا حقيقيين يبلغ به النبي مرفوع أما إذا قال الرابع عن الصحابي يرفع الحديث أو ينمي أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح الحكم الصريح في الرفع والله أعلم لمسألي موقوفة حافظ بن حجر هنديك شلب باسة كان كاليلة باسة وأهمل المصنف مذاهبه الأول إنه مرفوع مطلقا مذهبي ومنايا موقوف صحابي موقوف صحابي لبه الشرطاني كإسرائيليات نذه ومما لا مجال للرأي فيه ألا إنه مرفوع مطلقا وقد حكاه حافظ على شيخنا وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري أما لا سأكها والثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا تفصيل تاء أقربون من صحابي إشكى كذبه إشكى عادة لو جرى إشارة كا بنها النبى ببشرى خلقه وإخلاقه أجر إيش لو إشان أبي كبر شايل وللزمان في غمرة صلى الله عليه وسلم كذابي حكم رحية أما أجل لسادمي في غمرة جبوي صلى الله عليه وسلم لو جرى إشان أبي كبر فنهايبي حكم رفعني مش مذهب التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفعا أو يخفى فيكون موقوفا مش قولي أولى في وجهه وبه قطع الشيخ أو إسحاق الشيرازي. قول السيم مذهب السيم هل المسألة موقوف إن أسرده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف أقل لا. لما أقعوا لم أعرضي استدلاله احتجاجه ناية هو حكم مرفوعي أقر ذكره استئناسا وزيادة فيكونه قوله أو قوله هو قولي خويت أمش مذهبي قطبي مساله لم أسألي موقفة مذاهب, مذاهب وآرائي كيلة الموقوف كامل لو أنا حكم مرفوعي عنها لذلك أهمية الموقوف لا مقطوع للمقطوع ذلك بلسي باسي الموقوف ضرم المقطوع ذهل أو اندوتي وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع أما غالبا أجنال لسرت أتباعي تابعينش هل فيو تشي مقطوع يعني يعني لتابعين بخواروا هالمقطوع صلحي تريش أنا حديث نبوة بونمنا لا أتباع تابعين اجر قولي أنبه بيه وتريش هالمقطوع طبقات بيت خواروا بونمنا شن صاد صادق في غماري خاصة الله صلى الله عليه وسلم بفسر أراء وأقواله في موقوف مطلقا بوصحار وكالتر مرفوع وفي غنبلي اخوة صلى الله عليه وسلم مقطوع بتابعين فمن دونه هل كسيك قلوا اي او انا النوع التاسع المرسل جوري نوعيان المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها يعني كده مرسل هيك كبير به يعني كبير به في السن الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب بكسر وبفتح جدلستا وتاك الشخصي مسيب ومسيب بكسر أينه مسيب يكتنبيني لرجال فتحه هالكس يكتنبيني مسيب بفتحه إلا سعيد بن المسيب يجوز فيه الوجان والراجح كامينا كسر ثم سعيد بن المسيب ثم سعيد بن المسيب وعمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اجى تابعيني شيء كبي تابعيني شيء جوله اجى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء حديث خلاف ثمانيه اما مرسله كانت وامثالهما وامثالهم اذا قال قال اذا قال قال رسول الله اي اجابتي اذا قال فعل رسول الله المرسلة حصرني نيع من ويحافظ ابن حجر ليس المراد حصر ذلك في القول بل لو ذكر الفعل أو التقرير بأي صيغة كان داخل فيه وإنما خص القول لكونه أكثر قال الحافظ ابن حجر في النكت ليس المراد حصر ذلك في القول ليس المراد حصر ذلك في القول بل لو ذكر الفعل أو, أو التقرير بأي صيغة كان ذلك بأي صيغة كان داخلا فيه وانما خص القول ينخص القول لكونه اكثر دش قوي لسه كثيراً بチン باسي صوركاني مرسل كين حافظ لأنه كاتا عندك باسي مرسل أكاد الله حد المرسل يعني تعريف مرسل الله اختلاف عباراتهم فيه على أربعة أوجه عبارات علمائي حديث للتعريف كدني مرسلة أولا تشار تشار تعريفيا نهاية تعريفيا كم الأول هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكو أميكا بصلاح كوتي خلافة يانيا فيخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم مصورية كما ما أضافه التابعي الكبير السوري دوام هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير يعني تابعي هالتابعي كبير صغير هالشيء تابعي ما أضافه التابعي ما تعريف دوام والثالث ما سقط منه رجل ما سقط منه رجل وهو على هذا وهو على هذا والمنقطع سواء وهذا مذهب أكثر الأصوليين يعني هندك تعريف سينشيا ما سقط منه رجل سندك في مرسل يعني منقطع منقطع أما إصطلاحي أسهل كان كاتي مرسل يعني منقطع أو بيكي كي تعريف كان مرسل وكو تشي وايا وكو منقطع وايا ألا ما سقط منه رجل ما سقط منه رجل اماش عباراتي أسهل كان قال الحافظ حافظ لنكدل قلت وهذا اختيار أبي داوود وهذا اختيار أبي داود في مراسيله والخطيب وجماعة لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال أو كامير ما, ما أضافه التابعين ما أضافه التابعين أجل كبير ما اضافه التابعين أماله اختيار ابي داود لكتب مراسيلك كانت عليه مراسيل ما بس اوانيه اوانيه تابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم ما بس اويه كان منقطع بين بويه وعليه حافظ وقلت وهذا اختيار ابي داود في مراسيله والخطيب وجماع لكن الذي قبله اكثر في الاستعمال قال الشيخ ربيع بن هاد المدخلي في تحقيقه على النكت لم ينص أبو داود في المراسيل على تعريف المرسل. عقدت ما شيخ بمراسل مراسيلك، شيخ ربيع على نصي كينية بلى المم ما بست من المرسل أواه. أي حافظ شون شو نتعريفه هنا كأبو داود لمراسيله أواه. وهذا اختيار ابي داود في مراسيله. الشيخ ربيع الله لم ينص أبو داود في المراسيل على تعريف المرسل وكأن الحافظ فهم ذلك من تصرفه يعني أنت مرشي تصرفي أبو داود كدوة زانيوتي مبستي أبو داود لمرسل منقطع منقطع قولي يكمت ما قول السين قول يكمل من معضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون معضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سين مع سقط منه رجل شالم قول غير الصحابي قال رسول الله قول غير قول غير الصحابي قال رسول الله يعني سمني صلى الله وقال رسول الله شيئا مرسل اما تعريفي كذا قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبه ولو تأخره عصره بس صحابين قال رسول الله غير الصحابي هر كسى قاد رسول الله فهو مسلم مرفوع يعني شو المرفوع سيدافي قولك مرسل مرفوعه نعم معظمه منقطع مرفوعه معلق من مرفوعه اثمان كلمين مرفوع من صفات المتى واضحه كابوس تاع ام تشار تعريفه تعليف بن صلاحة وصورته التي لا خلافة فيها أو كخلافة يعني كلمرسلة أو يتابعي كبير وضلع قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك يعني فرق لنيوان صغير وكبير لكن والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ابن عبد البر لهندي كانوا نقلي أيك صغار التابعين أجل إرسال ينكد بمرسل حساب ناكرد أي بشي حسابك له منقطع معضل شو صغار التابعين اذا بن رسول الله خشي صحابيك بيني وا يعني دعاني بيني وا رواية أكاد رواه ما ظنيش هي ما ظنيش سقوطي سقوطي تابعين شيء وصحاب شيء ما دام على صحيح انه لا يعد إرسال الصغار التابعين مرسلا كن كبار التابعين الذي قال رسول الله يكثني كصحابي ك. والله من الصغار التابعين وروايات الصغار التابعين لكبار التابعين ويا وفشلنا صحبوا ويا فشلنا في الله صلى الله عليه وسلم كأو صغار جنيك أو توا دوان وينابي بمرسل حسابي كن أو كاتا ين معضلة ين منقطعة أبو شو ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين ما تعريف كلامه إنك حاكم دوم أمش مشهورة أمشت هواة هم ويا كم من باب ولا أوين برام تقصيص نكين، برام ويدوم مشهورة التابعين، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء، بس صنيعي ما صنيعي فقهان، يمشي فقهانيا، أما إيش, فقهاني. إيش حديث؟ فقهاء وأصوليين الذين يعممون التابعين وغيرهم يعني تعريف شنو؟ سيم ما سقط منه رجل. وي الجمهور من فقهاء الاصول يعممون التابعين وغيرهم كابو يوسف شو هذا تعريفك زائد ادش تعريف شو هذا كل شواري من خلدوهه صبوت شواري قلت كما قال قلت كما قال أبو عمرو بن كما قال عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حركت غير الصحابي الصحابي قال رسول الله هو تواه بلان أو مرفوع بلامتي حركت كثرتي قال رسول الله او كاتم مرسلا هل شنك غدورش كي يتواصل دمي صحابه هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين امل الروي سندوا الروي سندوا آية مرسلش او تشوا تعدي فيها الجد كاوت ها الجد كان باسم كلمه مفضله انه كد باسيك دو واما كونه حجه في الدين أما لروي قبول يا قبولنيا، فذلك يتعلق بعلم الأصول، أو في ونديبة شيوهية بعلم الأصول وهاية، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. أما حافظ الكثير ساكت حل حاشكار لا نعلم عنه سيسمى ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني كتابك مفقودة. أبزند وزرابته يعني من عجب وقد ذكر مسلم. في مقدمة كتابه لأنه صحيح أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة مرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم يعني قصي خوشي وقصي أهل علم مش كنقل يعني كذوها بالأخبار ليس بحجة مرسل حجنية مرسل حجنية وكذا حكاوى ما طبعًا كلام مرسل حججانية مطلقًا كودة حديث المرسل يعني مرسل لذاته مرسل لذاته. طبعًا مرسلك لجل موصولك بيني مجازاة مرسلك لجل مرسلك ترابياني مجازاة أجل مرسلك لي هنا لذاته فقط من غير إضافة حججانية أجل مرسلك لجل موصولك تهنا وعلى ما اختلاف النهايه هل يحمل المرسل على الموصول ام ير يحمل الموصول على المرسل خلاف هنايه مشهور وراجح يحمل المرسل على الموصول لو انا عندك عندك نموذج من دربه يحمل الموصول على المرسل قام مشهور ثاني يحمل المرسل على الموصول أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحج وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحليب ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم يعني أمائش في كراوة أمائكا مرسل احتجاجي فيوناكري وحكم بضعيف بسلا لا اما أما رأي كوتاي مجموعية شذور لحفاظ حديث وعلماء محقق لحديث ولاكتبه كان ينام بمعيشان كل كابو أي كشهي حديث مرسل مطلقا مقبولا. يعني سموتا مطلقا للعبارة كان سموتا مرسل مقبولني مقبولني أجر المرسل كشيبو لذاته من غير إضافة إلى مرسل آخر أو موصول موصول طالما أي آية كشه بيجت من مرسل مطلقا مقبولا حافظ بن حجر على شيء لأن الله تقدم النقل عن ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل كما يقول مقبولة لا يقول به على الاطلاق كما نهت مرسل مرسل المرسل بها مرسل جبه بها ساقطة سن سنة كشكسي كتاكو توها هر مقبولة كما نهتو أغلق ألا كما يقول مقبولة ما بستي باعتبار با الاعتبارك يعني سلالة كتير موصولها به، يان بونو منا سلالة كتير مرسلها به، يان مرسل فلان كس لبرك يبارو تابعينه، لبرق وش تتبع كده وموصل درشوا، ولا برق وش شخص كأخي ضعيف نية، ولا برق ويك الروايات إلا الثقة وهايا، إيه لبرك ملا اعتبارات مرسل محول، أما بيك البيت ولا مرسل خيدين باصق في كتابه مقبولشة حافظ عليه كسنحت وأغلي تقدم النقل عن عن ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على إطلاق بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز ممن يحترز في الرواية إما, أما من كان يكثر الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء فلا, مطل... فلا, يرسل... فلا يقبل مرسله مطلقا وممن حكاه أيضا أبو بكر الرازي من الحنفية وهذا وارد على إطلاق المصنف أن نقل عن المالكي والحنفية أنهم يقبلون المرسلة مطلقا، وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسلة عنده ليس بحجه، وهو نقل مستغرب والمشهور خلافه. إن لو نقل مبسم أبو كسنحت وبلغت مرسلة مطلقا مقبولة إلا مبستك هي باعتباره لا اعتبارك. دعاء الله وقال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيف وأصحابهما في طائفة في طائفة تماشين قيدك مذهب مالك ومذهب أبي أبي حنيفة والتلميذ كانيع وأصحابهما في طائفة يعني لهندي كسر نك مطلقا يعني مرسل لا مالك للاي أبو حنيفة للاي تلميذكانيان مرسل مقبولة لهم ديكسي تايبة مقبولة قلت حافظ ابن كثير الله قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية أويش هل إمام أحمد كوتبتي كشي مرسل مقبولة لهم وأما الشافعي فنصة ما مشافعي نص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان حسان يعني مقبول يعني مقبولات بوشي قالوا يعني قال العلماء لأنه, لأنه تتبعها فوجدها مسندة متابعي كدوا بنيوتي همويشية راستا لا ظاهر دا هندك سندكان مرسلة بلام هموي موصولة كاني والله أعلم لحاشيكا هندك فأيديه ناوة هندك يقول دريل شبو امدرس ناشيك هموي بخير بلام لابرقي مقطعي كميانا مقطعي دواميان قولك شافعين أقلك هذا ثم قال قال أي المخالف أقل مخالف بما بالله فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره شو نوي ابن المسيب ولا قلن كلكاته كمرسلة ولا غير أول ناقلن قلنا لا نحفظ أن ابن المسيب روا منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسليده متابعما كدوى وعن ابن المسيب مسند ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف يعني روايته عن الضعفانية عليكم السلام فمن كان بمثل حاله قبلنا من قطعه هركس سعيد فوري مسيب بد إموري غيره يسم المجهول طالما غير أو من بيني مجهول هذا من يرغب عن الرواية عنه سان جينيه كخلكي رواة لوناكا ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحاب المستنكر من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء نسديه ففرقنا بينهم بين الاماني هي عندي شنوره هي عندي ففرقنا بينهم احاديثهم ولم نحابي احدا مثلا يعني لك ما نخوش بيه باوسي خمم روايتي وردي في ولكننا قلنا في ذلك بالدلاله البينه على ما وصفناه من صحه روايته وهل وهاب عندك فائد برشته والذي عول والذي عول يعني بنى عليه كلامه في الرسالة والذي عول عليه يعني اعتمد وبنى بنى عليه كلامه في الرسالة تيب رسالك تيب شافعية ان مراسيل كبار التابعين حجه مراسيل كبار التابعين حجه بلان شيء ان جاءت من وجه اخر اقل طريقك تلوى هات اقل طريقك ولو مرسلتن به كما هو طريقك مرسولي هبه من باب او اغر امر مرسل هيك مرسل في تريش هل يشام مرسله ولام مرسل هيك صحيح يعني شيء مرسل يعني لم يخرجك واحد تا مرسلك كيش هيك شيء نبي شيءك بس او انقطاع بين لفين مرسله كان غلط لقى يغمري وخلاص صلى الله عليه وسلم اغا كسك او هذا سنده جيتش او هذا دو مرسل او كانت تقويه اكثر حديث كان والاجيل بويا إن مراسيل كبار التابعين حجة اما كبار التابعين بو كبار التابعين احتمال سقوط فقط الصحابيه فقط الصحابيه أما صغار التابعين احتمال صحابي والزيادة بويا أجد طريق كثير يهبوا من وجه آخر ولو مرسلة والأجريات وحديث شيء مقبولة طبعا كانت عليه حجة حافظة من حجالة الأمع برجه أو ستة آية السنة دكان أبيد الصحيح السنة دكان صحيح أما مرسليك أوش مرسليك، كل سنة دي لذاته ضعيفة أو سندك دك ضعيفة ولو أقل لبخارج ذلك ولو لبخارج بسنة في حد ذاته منقطعه بس سنده كثيره ات هو موصوله كموصول ب كل حديثك ابيك هو كل حديثك ابيك هو يحمل المرسل على الموصول ولا لابو خارج الشيوخ منها حديث عروه نزل لبابي لكتاب الحجب دو حديث عروه هاتوا يكي كان خوي نبي يغنبره صلى الله عليه وسلم يكي كان عن طريق صحابيا يعني لو خاليش تقول بمسنريج بسند دار يعني وعلى هسل كوابو يعني سندك خوي في حد ذاته نبي نبي حج مقبول أما مجموعك بو يحافظ ابن حجر على شيء إن المجموعة حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنظم وحده نأميًا نأوياً في حد ذاته صحيحين أجد هالذي كان فإن حالة الاجتماع تثير ظنا غالبا وهذا شأن كل ضعيف اجتمعتا كما تقدنا ضعيف كما ضعيف هيشا معقولة إيش الضعيف إيش الضعيف مادام دو طريق هي احتمالا ضعيف نظل احتمال ضعيف نظل بوين لمجموعين دا قبول درجات اقدو دو وجهي كترها تبو موصول بيا مرسل او اعتضدت بقول صحابين يعني سند تبين مرسلة قولي صحابي صحابيتي هي همان لو موزعا بلا موصول بسند موصول كابوب حال بيشتي قول الصحابة كأجاد دجال مرسلة مرسلة أكانت شيء حججها مقبول. يان حديث كتير مرسلة أكثر العلماء وياكرين. أما عضدك بيشتي وانك بيشتي وانك كا سند المرسلة نابية صحيح. بلان عم إيش يشفي أكرين؟ أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سما لا يسمى إلا سمى أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إلا ثقة يعني عادة روايه عادة روايه أقر رواياتي لكي هو بيت عن الثقات يعني أقر كسي كبير يروي عن الثقات ويروي عن الضعفة مرسل الشهاية أما إلا في اشتياق أبي يا طريقي أبي يا قولي الصحابي أبي يا أكثر العلماء أبي بلان أجر كسر عادتي وابت الرواية عن الضعفاء نبت روايات عن الثقات بي. بلان مرسل شهاء أما علنا أماش ولا أجري قصي أماش قبولا با مرسل شهاء قصي قبولا أو كان المرسل لو سما لا يسمى إلا ثقة فحين إذن يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل ولا ينتهض إلى رتبة المتصل من لما أخيرنا متوقفا لو كان إشفيك قول الصحابي طريق كثير أكثر العلماء أكثر بقيدي أكثر أما أقول خوي كسك لا يروي إلا عن الثقات هنشي هيا متوقف يعني له وجه قوي كشي بيت قبول بيت شنك شخصي شطي لا يروي إلا عن الثقات طبعا احتمال متطرق معنى احتمال هكذا لا يروي عن الثقات هو يراه ثقة لا يراه غيره الثقة بو احتمال طارئة أو متطرقة متوقف. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. مراسيلي غير كبار. الله نازل من كثي. ورقة البيت. تعرف عشان ما بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم